7 اللَّهِ 8-Waltakum minnkum æmme yedjoon إلى الخير 9-Wyأmurun بالمعroof 10-Waynheon عن المنكر 11-Waulāikahum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على أخاتم الانبياء والسيد المرسلين المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى ألوى صحبي الطيبين الطهرين وعلى من سلك سبيلهم والتبع النجم اليوم الدين ثم ما, ما بعد فهذا مجلس جديد من مجالس الفقه والتي نتدارس فيها كتاب الطهارة من كتاب بداية المتفقه وصلنا إلى صفحة 216 مع قول المصنف حفظ الله تعالى الأغسال المستحبة, تسعة الأغسال المستحبه تسعة وجملة ذلك أنه يستحب للمسلم أن يغتسل تسعة أغسال هي طبعا المستحب كما ذكرنا قبل ذلك هو ما أمر به الشارع على غير وجه الحتم والإلزال وحكمه أنه يساب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه وقوله غسل الجمعة أول غسل من أغسل المستحبة غسل الجمعة فعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل حديث الأول أخراج البخارة المسلم والحديث الثاني متفق عليه استدل بعض أهل العلم على وجوب غسل الجمعة بهذه الأحاديث وذهب الجمهور إلى أنه مستحب وقد صرف هذه الأحاديث عن الوجوب الحديث الآتي عن صامرة ابن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل أخرجه أبو داود وصححه الألباني في مشكات المصابيح وكذا حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فاحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت وغفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى والحديث أخرجه مسلم إذن خلاصة الكلام في غسل الجمعة أن بعض العلماء ورواية عن الحنبيل عند الحنابلة قالوا بأنه واجب واستدلوا بالحديثين السابقين حديث الأول والثاني بينما ذهب جمهور العلماء إلى أن غسل الجمعة مستحب واستدلوا بالحديث الثالث والرابع من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل وهذا من أقوى الأدلة عندهم الصارفة للوجوب إلى الاستحلام قوله من غسل ميتا من الأغسال المستحبة أيضا من غسل ميتا فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ أخرج أبو داود الصحابة الألباني في الإرواء وصرف الوجوب في هذا الحديث حديث ابن عباس يعني هذا الحديث ظاهره الوجوب لكن هناك حديث آخر صرفه من الوجوب إلى الند حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس او ليس بنجس فحسبكم ان تغسلوا ايديكم والحديث اخرجه البيهقي والصحاب الالبني في صحيح الجام اللي هو حمله يعني مع المغسل اذا قلبه او حمله ليضعوه في الكفن او نحو ذلك نع مش اللي حمله عن النعش مش المقصود اللي حمله اللي هو حمل النعش في الجنازة لا لا اللي هو حمل الميت نفسه حمل الميت ايه نفسه وأيضا الصحابة رضي الله عنهم كما قال عمر كان من من يغتسل ومن من لا يغتسل فإذا هذه الأحاديث صرفت القول بالوجوب أو صرفت ظاهر الوجوب إلى الاستحبة من الأغسال المستحبة قوله الغسل للعيدين الغسل العيدين للعيدين إلا صلاة عيد الأطحى وصلاة عيد الفطر فعن, ابن فعن نافع أن ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلاء والحديث أخرجه مالك وسهل علي عن الغسل فقال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الأضحى ويوم الفطري أخرجه أحمد وصحاهوه في في الإرواء إذن الغسل للعدين لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ثبت من فعل ابن عمر رضي الله عنه فهذا فعل صاحب يعني إذا كان ليس فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ففيه فعل هذا فعل صحابي من الصحابه المشهورين باتباع السنه قال وقوله للإغماء يعني يستحب أيضا الغسل للإغماء يعني بعد الإغماء إذا أغمي على الإنسان ثم أفاق فيستحب له الغسل لحديث عائشة في مرض النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فأغمي عليه ثم أفاقه فقال أصلى الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله قال ضعوا لي ماء في المخضب فقعد فاغتسل فالغسل في الإغماء مستحب إذ لو كان واجبا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم لكن يجب عليه الوضوء بالإجمع واتكلمنا عن هذه المسألة إن زوال العقل بإغماء أو غيره هذا يبطل الوضوء ويبسل الوضوء بإجمع العلماء يعني يجب أن نتوضع بالنسبة للغسل الغسل مستحب ليه؟ لأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد عن الأمر يدل على الوجوبة الاستحباب. على الاستحبة إذا فعل النفس فعلا فهذا يدل على الاستحبة أيضا من الأغسال المستحبة الغسل للجنون طبعا مش للجنون يعني عشان واحد يتجن لا الغسل إذا أفاق من من الجنون وهذا قياسا على الإغماء دي قياس الأولى أي إذا كان يسن للإغماء فالجنون من باب إيه أولى يعني إذا كان المجنون إذا كان المغمى عليه ممكن يغمى عليه لمدة دقائق أو لحظات ومع ذلك نقول يستحب له إذا أفق أن يقتسب فالمجنون الذي يظل به الجنون فترة هذا من باب إيه؟ من باب أولى قال الشيء ابن رسول رحمه الله أما الجنون فإنهم قاسوه على الإغماء قالوا فإذا شرع للإغماء فالجنون من باب أولى لأنه أشد ولأن العلة بين الإغماء والجنون واحدة وإيه ذهاب إيه؟ ذهاب العقل من الأغسال المستحبة قوله المستحاضه لكل صلاة وسيأتينا إن شاء الله أحكام المستحاضة بالتفصيل في الدرس القادم المستحاضة لكل صلاة عن عائشة قالت إن أم حبيبة بنت جحش استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة ودي حالة من الحالات اللي بتأخذ بها المستحض سيأتينا إن شاء الله حالتين حالتين يعني في المستحضة ثلاثة أحوال هذه حالة منهم أنها تغتسل لكل صلاة في حالة أخرى أنها تغتسل لتجمع بين الصلاتين وفي أنها تتوضع لكل صلاة سيأتينا الكلام ده سيأتينا بالتفصيل سيأتينا إن شاء الله لمركرة على المستحاض وهذا سيأتينا الكلام على المستحاض قوله للإحرام من الأغسل المستحبة الغسل للإحرام فعن زيد بن ثابت إن أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسب تجرد من ثيابه تجرد يعني من ثياب الإهلال واغتسب والحديث أخرجه التلمذي بسند حسن وحسنه الألبانو في الإرواب وعن ابن عمر أنه كان يغتسل للإحرام قبل أن يحرم ولدخول مكة ولوق... ولوقوفه عشية عرفة وهذا أخرجه مالك موقوفا عن ابن عمر إذن الغسط للإحرام ليس كما يظن بعض الناس واجب ولكنه مستحب يعني بعض الناس يظن أنه لابد لكي يحرم لابد أن يغتسل نقول لا ليس شرطا وليس واجبا بل الغسط للإحرام مستحب الغسط للإحرام مستحب وكذلك الغسل لدخول مكة كما كما في أثر ابن عمر فعن ابن عمر أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بزيطوة حتى يصبح ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله وعندك الأثر السابقة هو أنه كان يغتسل للإحرام قبل أن يحرم ولدخول مكة فكان ابن عمر بنغتسل لدخول إيه؟ مكة والحديث متفق عليه اللي هو الحديث ابن عمر متفق عليه في بخالي ومسل قوله للوقوف بعرفة من الأغسل المستحب ايضا للوقوف بعرفة فسهل علي عن الغسل فقال يوم الحج ويوم عرفه ويوم الأضحى ويوم الفطري اخرجه البيهقي وصحاو الألباني وعن ابن عمر أنه كان يغتسل لإحرام قبل أن يحرم ولدخول مكة ولوقوف عشيته عرفة وهذا كما قلنا أخرجه مالك بسند صحيح موقوف فوائد الباب, فوائد الباب الأولى يجوز للمرأة أن تغتسل مع الرجل من إناء واحد فعن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة وفي رواية من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة متفق عليه وكان يقول لها دع لي ودع لي. لي, لي يعني هذا ده لي وتقول دع لي يعني حتى لا يم... الثانيه يجوز للجنب ان ياكل ويشرب وينام اذا توضى يبقى الجنوب له أنه يأكل ويشرب وينام فعن عشاء قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنوبا فأراد أن يأكل أو أن ينام توضأ وضوءه للصلاة وعن ابن عمر أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنوب قال نعم إذا توضأ فليرقد وهو جنوب متفقوا لعليه إذن إذا أراد الجنوب أن ينام فلا يحرم عليه أن ينام وجنب لكن يستحب لأنه يتوضى يستحب لأنه يتوضى كذلك إذا أراد أن يأكل أو أن يشرب لا بأس بهذا الثالثة يستحب لمن أراد أن يعاود الجماع أن يتوضى فعن أبي سعيد الخدري قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضى والحديث أخرجه ومسلم. ذكر العلماء العلة بأنه أنشط للعود لأن البدن إذا حصل خروج المني منه متضفقا بشهوة فيحصل يعني ضعف للبدن أو تخدير للبدن فالبدن يفطر فإذا أراد أن يحيي هذا البدن مرة ثانية فالله عز وجل جعل من الماء كل شيء حي فإذا وضع الماء على بدنه فإن هذا البدن ينشط مرة ثانية طبعا يجوز أن يعاود الجماع بغير ايه غسل لان برضه ليس بايه ليس بواجب فقد ثبت ان الرسول كان يطوف على نسائه بغسل ايه بغسل واحد وثبت انه كان يغتسل عند كل واحد الرابعه الفائده الرابعه لا تنقض المراه شعرها لا في الحيض ولا في الجناب يعني لو واحده مضفر شعرها أو مثلا لفها بأي شيء فهل يجب أنها تنقض ضفائرها الجواب لا يجب عليها طالما أن الماء يصل إلى أصول الشعر أما إذا كان الشد مستحكما يعني إذا كانت لف شعرها لف محكم شديد وكان الماء لا يصل إلى أصول الشعر إلا عن طريق النقد فيجب عليها أن تنقد هذا الشعر لكن إذا كان الشعر يعني مش مشدود شد شديد وكانت الماء هيصل إلى أصول الشعر في مشارط النات ايه تنقض الشعر عن أم سلم قالت قلت يا رسول الله إن مرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحسي على رأسك ثلاث حسيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين أخرج ومسلم وعن عائشة أن اسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيط فقال تأخذ إحدى كن ماءها وسدرتها فتتطهر بها فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها الماء يعني فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها أخرجه مسلم يبقى اسماء سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن وسط المحيط فقال تاخذ احدى كنماء والسدره السدره دوت عباره عن نبت له رغوه طبعا دلوقتي في في العصر عليه اللي هو الصابون والشامبو والشاور ومش عارف ايه والكلام لكن كان زمان بيسموه السدر او الأشنان الاشنان زي الصابون كده والسدر اللي هو شجر الايه شجر النبق فتطهر فتحصل الطهور ثم تصب على راسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون ايه راسها بهذا نكون انتهينا من باب الغسل في احد عنده سؤال في باب الغسل ايه غسل المرأة كغسل الرجل تماما الصفة التي ذكرناها لكن يزاد على غسل المرأة أنه ورد في السنة أنها إذا كانت تغتسل من حيض فإنها تتتبع الفرجة بقطنة ممسكة يعني هذا المكان يطيب لأن طبعا فترة الحيض تكون فترة طويلة ويكون في هذا المكان يخرج الدم دم الحيض ودم يعني نجس وأسود ورائحة منتنة والمرأة بعد ذلك ينبغي عليها أن تطيب هذا المكان بقطعة ممسكة كما ثبت ذلك عن عائشه رضي الله عنها أن الله سلم أمر امرأة بهذا الأمر وهذا طبعا يعني تطيبا لحظ الزوج واستقبالا من المرأة لزوجها بعد الانقطاع عنه في فترة الحيط. أما بقية الغسل فصفة غسل المرأس يخصت الرجل تماما بتم الوضوء قبل الغسل إلا إذا احتاج إليه بعد الغسل إذا انتقض وضوء يعني افرض في نهاية الغسل خرج منه ريح أو, او أراد أن يتبول ففي هذه الحالة لا يعود الغسل وإنما يعود لإيه؟ الوضوء يعيد الايه الوضوء اذا انتقض وضوؤه يعيد الوضوء بعد بعد الغسل او في اخر الايه او في اخر الغسل مش يا جماعه قلت ان الغسل يجزئ عن الوضوء لو ان واحد دخل بنيه رفع الجنابة وصب الماء على راسه وعلى سائر جسده فانه استباح بذلك الصلاه صب الماء ثلاث قبل الوضوء ولا غسل الايه صب الماء على الراس ثلاث مرات واجب صب الايه واجب قبل الغسل قبل الغسل لا هو المقصود صب الماء أثناء الغسل في بداية الغسل على الرأس ويبدأ برأسه أولا يغسل رأسه ويصب عليها ثلاث حسيات واضح؟ دي, دي ضيف صلب الغسل لو ما عملش كده ما غسله باطله ما يختسر ازاي؟ لا مش قبل الغسل لا أثناء الغسل المقصود أثناء الغسل بداية الغسل بصب الماء ثلاث حسان إذا, إذا مس عورته بدون قصد وإنما بغير شهو بغير قصد فالصحيح أنه وضوء هو لا ينتقل يعني هو بينشف فغصب عنه يعني مس ذكره بدون قصد فالوضوء لا ينتقد على رجل أما إذا تعمد ذلك فعند ذلك يعني يعيد الوضوء لاحتياط الباب اللي بعد كده باب التامم قال باب التامم وفيه ثلاثة ضابط الضابط الأول شروط صحة التامم ستة واحد أنية اتنين الإسلام تلاتة العقل أربعة تمييز خمسة انعدام الماء وتعزر استعماله او تعذر استعماله ستة أن يكون بطراب طاهر له غبار الضابط الثاني فروض التيمم أربعة واحد مسح الوجه اثنين مسح اليدين إلى الرصغين ثلاثة المولاة الضابط الثالث نواقد, نواقد التيمم ثلاثة واحد نواقد الوضو يعني نواقد التيممها نواقد الوضو اثنين وجود الماء ثلاثة زوال المبيح هذا هو الإجمال وإليكم التفصيل قوله باب التيمم يعني التيمم قال التيمم في اللغة هو القصد واصطلاحا التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدي التيمم القصد لم واحد يقول لك يممت وجهي ناحية المنصورة يعني يممت وجهي يعني قصدت بوجهي جهة المنصورة واضح الكلام فييمم تيمم الشيء يعني قصده حتى في حديث كعب بنالك بول إيه لما جاءه خطاب ملك الثان فقال فيممت بها الطنور يعني قصدت بها الطنور رحت, رحت الفرن وامت رامي الرسالة فيه فالتيامم هو إيه القصد طب إيه هو بقى في الاصطلاح هو التعبد لله تعالى التعبد لله لأنه التيمم عبادة لأنه عبادة بقصد الصعيد الطيب والصعيد الطيب اللي هو وجه الأرض وعلى رأسها الغبار اللي هو التراب لمسح الوجه والإيه واليدي يبقى التيمم بيختص بعضوين بس اللي هو اليد والإيه والوجه واليدي دي بالنسبة لإيه للتيمم لا اليدين لغاية الروس لغاية الكفة كده لغاية الكفة والتيمم من خصائص هذه الأمة وقد شرع للتيسير ورفع الحرج عن الأمة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 يبقى إذن التيمم من خصائص إيه؟ هذه الأمة ما كانش الأمة السابقة فيها تيمم مشروعية التيمم التيمم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقولوا تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وأما السنة فعن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. والحديث أخرج أودود والصحاء الألباني في الإرواب وأما الإجماع فقال ابن المنذر رحمه الله وأجمع على أن التيمم بالطراب ظل غبار جائز هذا هذه أدلة مشروعات التيمم قوله شروط صحة التيمم شروط صحة التيمم قال لك أنهما كانت ستة فأول حاجة ذكرها إنية وديتكلمنا عليها على طول كتير والإسلام والعقل والتميز وده اتكلمنا على في الوضوء بالتفصيل في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم لأنها عبادة الشرط الخامس انعدام الماء انعدام الماء ما ينفعش تيمم بالتراب إلا في حالة عدم إيه؟ الماء أو تعذر استعمال الماء كما سأتين وجملة ذلك أنه لا يصح التيمم إلا إذا عدم الماء فلا يوجد معهم أو قريبا منهم أو لا يستطيعون الوصول إليه كأن يكون في بئر وليس معهم دل أو حبل يخرجون به الماء مع موشل لا جردل ولا حبل ليس معهم ذلك يخرجون به الماء أو وجد الماء لكنه غالي الثمن وعجزوا عن شرائه لقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ما فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين يبقى إنعدام الماء ستة أو تعزل استعمال الماء يعني الماء موجود وهو حصل عليه فعلا لكن لا يستطيع استعماله أي قد يكون الماء موجودا لكن هناك منع من استعماله إما لمرض أو لقلته وخشي العطش يعني هو مع مسافر ومعاه إسازة مية والمكان اللي هو ماشي فيه ما فيش في مية خالص لو, لو توضى بالمية ديت الدب بتاعته ممكن تعتش وتهلك واضح الكلام ففي الحالة ديت يعدل الى التأمم ويطرك الماء للشرب اما لشربه او لشرب ايه دبات واضح يبقى المية موجودة او مش موجودة موجودة بس يتعذر استعمالها أو واحد مريض واحد محروق والدكتور قال له وتستعملش الماء الماء لو استعملته هيضر للحرق أو يضر الجرح في هذه الحالة يعدل عن الماء مع أنه موجودا يعدل إليه إلى التال قال ابن المنزل رحمه الله وأجمعوا أن المسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش أن يبقي ماءه للشرب ويتأمم وكذا المريض إذا لم يستطع أن يستعمل الماء لحرق او جرح في وجهه او اي عضو من اعضاء الوضوء فيستعمل التام بالدليل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم قال ابن قدامى رحمه الله إن الجريح والمريض إذا خاف على نفسي من استعمال الماء جاز له التيمم وهذا قول أكثر أهل العلم منهم ابن عباس ومجاهد وعكرمة وطاووس والنخعي وقتاله ومالك والشافعي من شروط صحة التيمم أن يكون بطراب طاهر له غبار أن يكون بطراب طاهر ما يكونش نجس ما يكونش التراب نجس له غبار هذا شرطاه بعض آل العلم وبعض العلاء لا يشترط أن يكون له غبار لأن الآية قالت صعيدا طيبا والصعيد هو وجه الأرض وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم سافر في غزوة تبوك والمسافة شسعة جدا ولم يثبت أنهم حملوا ماء ليتضعوا به أو حملوا طرابا وإنما كانوا يتيممون في الصحراء والصحراء فيها رمل فيها رمل واضح فمسألة أنها لابد كل غبار لا هذا ليس بشرط وإلا ما التامم على الجدران غير جائز والتامم على السجاد غير جائز والتامم على السجاد فرش غير جاف واضح لان هتيجي تخبط على الحيطه ويطلع لها غبار اصلا انت هتلاقي بس التراب كده على الحيطه فقط افرض ما فيش افرض ما فيش في مكان محجوز ما في مكان غير كده قال فاشترط ان يكون بتراب طائل له غبار يعلق باليد ويصحي بكل ما يصعد على وجه الارض اه شوف هنا بقى قال بكل ما يصعد على وجه الارض سواء كان ترابا أو رمالاً أو ايه؟ صخور طيب إذن, إذن حتة مساءة تقييد بالغبار دي تقييد بالغبار فيها نظر فيها نظر إحنا نقول تراب طاهر تراب ايه؟ طاهر قال ابن المنذر وأجمعه على أن التأمم بالتراب ذي الغبار جائز بدأ يتكلم عن فروض التأمم يبقى تكلم عن شروط التأمم امتى يجوز لنا تأمم؟ امتى يجوز لنا تأمم؟ بدأ يتكلم عن فروض الايه؟ التيمم فروض التيمم ثلاثة لو في حد من الأخوات مش فيهم حاجة يبعت ورق يعني احنا الكلام كما قلت احنا بنشرح اللي بيحتاج إلى شرح فلو حد مش فيهم حاجة يرسل ورق فروض التيمم ثلاثة مسح الوجه لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منهم فمسح الوجه واليدين وعن عمار بن ياسر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرأت في الصعيد كما تمره الدبه يعني أعد افتكر ان الطراب زي المية فكما انه يعمم البدن بالماء يعمم البدن بالطراب فأعد يتمرك في الطراب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 ثم تنفخ فيهما تنفخ ايه فيهم ثم تمسح اليمين الشمال تمسح بقى اليمين واليمين تمسح بقى الايه الشمال ثم تمسح الايه الوجه هذا هو التام والوجه ايه واليدين الى الايه الى الرصغين. قال مسح اليدين إلى الرصغين لأن في بعض المذاهب بتقول مسح اليدين إلى المرفقين وهذا غير صحيح لا مسح اليدين للايه إلى الى الرسغين الى الايه الى الرسغ يعني لقوله تعالى فمسحوا بوجهكم وأيديكم منه وحديث عمار الصابق وقفه ثم مسح به ما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح به ما وجهه يبقى هنا حدد الكفه لأنه واحد يقول لك طب وفعلا أيديكم اليد الغيت المرفق اسمها يد نقول آه بس السنة بينت هذا السنة خصصت أو قيدت ما أطلقته الآية واضح الكلام؟ يعني زي مثلا الهن بتاعة السارق والسارق والسارقة فاقطعوا يديهم اقطعوا يديهم ن لو تقطع من عند الكتف مهديط دي اسما الله يد لو تقطع من عند المرفق بارد اسمها يد لو تقطع من عند الرسخ بارد اسمها يد اللي يبيني الكلام ده السنة يبقى السنة بينت ما اجمله القرآن او قيلت ما اطلقه الايه القرآن القطعوه القطع لأنه ثمت النبي صلى الله عليه قطع السارق عند رصغه واضح فإذا نتقاد بالسن وإطلاق اليد دل على أن المسح يكون إلى الرصغ بدليل قول تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والقطع يكون من الكث بالإجمع واضح الكلام ولمش واضح قال وفروض التيمم مثلس مسح الوجه ومسح اليدين إلى الرصغين والموالاة الموالي, الموالى يعني إيه يعني يكون مسح الوجه بعد مسح اليد ايه مباشرة ما يكونش بينهم إيه فاصل, ما يكونش بينهم فاصل. آه ليس بينهم الفاصل جملة ذلك أن التأمم بدل والبدل له حكم حكم المبدل ال ال التأمم بدل عن ايه عن الوضوء وشرط من شرط صحة الوضوء الموالاه فبرضه شرط من شرط صحة التأمم ايه إيه الموالاه فلايؤخر مسح اليدين بعد الوجه زمنا. لو كانت الطهارة بالماء لجف العد قال الشيء بن عثير رحمه الله الأولى أن يقال إنها واجبة في الطهارتين جميعا إذ يبعد أن تقول لمن مسح وجهه في أول الصبح ويديه عند الظهر هذه صورة التأمم المشروعة قوله نواقد التأمم أيسا الموالاه شرط من شروط صحه التيامم طب نواقد التأمم طبعا في التأمم برضو بالمناسبة الشيخ مسكر اليه المسئلة التسمية ان ان يقول بسم الله برضو زي الودو يقول ليه باسم الله برضو اه مستحب يقول باسم الله فى اوال التأمم نواقد التأمم ثلاثة أول حاجة نواقد الوضو هي نواقد الودو ان التأمم بدأ عال flat ايه نواقد الودو هي نواقد التأممم لأن التأمم بدل عن وضوء فيفسده بيفسل وضوء إذا كان التأمم عن حدث أصغر وكذا يبطل بموجبات الغسل من باب أول قال في الشرح الكبير من كتب الحنابلة مبطلات الوضوء وهو مبطل للتأمم عن, عن الحدث الأصغر لأنه بدل عنه فإذا أبطل الأصلة أبطل البدل بطريق الأول الحاجة الثانية وجود الماء وجود الإيه الماء إذا كان قد تيمم لانعدام الماء فيبطل التيمم بوجوده يعني هو الوقت تيمم وراح يصلي فلما جاي راح يصلي لها المي يصلي بالتيمم؟ لا بصلي بالتيمم خلاص يبقى التيمم بطل إذا وجد الماء بطل إيه؟ التيمم فعن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير أخرج أبو داود وصحاو الألباني ووجه الدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بمس الماء إذا وجده قوله زوال المبيح يعني إذا كان مريضا وزال المرض فتيممه يبطل في الحال ويجب عليه الوضوء إذا كان تيممه عن حدث أصغر والغسل إن كان تيممه عن حدث إيه؟ أكبر قال ابن قدامى رحمه الله ويبطل التيمم عن الحدث بكل ما يبطل الوضوء ويزيد برؤية الماء المقدور على استعماله يعني لو كان مريض الدكتور منعه من استعمال الماء ويتيمم وراح الدكتور اللي عدى الدكتور قال له خلاص انت الحمد لله خفيت يا جوز انت ينفع تستعمل ميه خلاص ما يروح ما ينفعش يصلي بالتيمم ده خلاص يبقى انتهى التيمم خلاص لان العذر ايه العذر ايه زال العذر زال طب لو اول وقت الصلاه امتى وجد الماء اول وقت الصلاه طالما وجد الماء قبل ما يصلي قبل في اثناء يعني داخل الصلاه في اول, في أول في فرق بين اول وقت او بعد ما صلى بدخل الصلاة فاول وقت, وقت في اخر الوقت طالما متيمم والمية جت طالما لسه ما صلاش يبطل تيمم يبطل. لا مفيش الوقت الوقت هو الوقت هو اتيمم وراح يصلى <تصفيق> <تصفيق> فالمية جت خلاص انتهت مفيش يصلى بالتيمم ده خوفا ان يخرج وقتها برضه لا خوفا ان يخرج وقتها برضه تفصيل يعني افرض واحد متأخر قبل الشروب دقيقتين ثلاثة واضح الكلام فلو اغتسل الشروق خلاصة هيصلي بعد الشروق اذا تيمم هيلحق التلات ده دول لا يغتسل حتى لو الشروق طلع واضح الكلام وهياتينا المسألة ده تجيلنا اكيد طب انا عايز بس خلص فوضي الباب استنى سداني المسألة ديه قولي قول يا شيخ محمد. قول محمد يعني الواحد جايناه قولي ايه رايك انت عشان اقول اذكار ايه رايك انت اتوضى لا أتوضر تكسلش انا لازم اتوضى ليه مش عشان الاذكار المهم مش فوائد الباب, الباب. الفائده الاولى اذا حضر الماء بعد الصلاه لاعاده عليه يعني هو خلاص يتم مصلى وبعد الصلاه الميه جت يعيد, يعيد الصلاه ما يعيدش الصلاه طالما الصلاه انتهت وجملة ذلك أن من تيمم وصله ثم جاء الماء أن لا إعادة عليه إجمع قال ابن المنزل رحمه الله وأجمعه على أن من تيمم وصله ثم وجد الماء بعد خروج الوقت قال لا إعادة عليك فعن أبي سعيد الخدري قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمم صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت يعني بعد الصلاة, بعد الصلاة بس لسا الوقت مستمر لكن هم قالوا صلوا زي الدور جر من الدور العصر فهو تئممه صلى الظهر ولسه على العصر ساعتين بس كان خلاص صلى الظهر فالمية جد يعيد صلى الظهر فالرجل دون عمله كذا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهم الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم آت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال الذي لم يعد قصدت السنة وأجزاءتك صلاتك وقال للذي توضأ وعاد لك الأجر مرتيني والحديث اخرجه ابن داود وصحاوه الالباني واحد يقول لك طيب ههدت له الاجل مرتين يعني اللي عاد احسن نقول لك لا اصابت السنة افضل اصابت السنة ايه افضل فلذلك اذا علمت السنة فليس رجل اهدت المرتين تعرفت السنة السنة ان انت ما تعيدش تاني لكن افرض واحد عاد تاني خلاص ما انهلوش انت ااثم واضح الثانية اذا حضر الماء وهو في الصلاة طيب افرض انت بقى بتصلي سبعت السطر الحنفاء والبق يعني المية جات وانت بتصلي وانت تدخل الصلاة هل تقطع الصلاة ولا ما تقطعش الصلاة اختلف العلماء في هذه المسألة على قولي القول الاول يقطع الصلاة ثم يطوحق ويستأنف الصلاة يبدأ الصلاة من جديد والقائلون بهذا ابو حنيفة واحمد والثورة وابن حاسب طب ادلته ايه ادلته الاحديثة اللي حذكرناها حديثة ابو ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصعيدة الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء أو فإذا وجد الماء فليمسه بشرته والحديث أخرجه أبو داود صحيح وهذا واجد للماء يبقى أنه خلاص واجد الماء ياهو اتنين قالوا إنه قدر على استعمال الماء فبطل تيممك الخارج من الصلاة تلات قالوا إن التيمم ضرورة وقد زالت هذه الضرورة بحضور الماء القول الثاني يمضي في صلاته ولا يقطع وهذا قول مالك والشافعي ورواع أحمد وأبي وهو قول أبو ثور وداود وابن المنذ دليلهم إبا قولوا تعالى ولا تبطلوا أعمالكم قالوا فلا يجوز له أن يخرج من الصلاة لذلك اثنين أن للطهارة وقتا وللصلاة وقتا وهو غير متعبد بوقت الطهارة فلا يخرج القول الراجح والأحوط هو القول الأول الراجح والله أعلم القول الأول أنه يخرج من الصلاة فيتوضأ ثم يستأنف الصلاة ويدل لذلك الحديث السابق بالمفهوم والمنطوق فإذا وجد الماء ووجد الماء فليمسه بشرة قال ابن قدام رحمه الله دل بمفهومه على أنه لا يكون طهوراً عند وجود الماء وبمنطوقه على وجوب امساسه جلده عند وجوده ولأنه قدر على استعمال الماء فبطل تأممه قال الشيخ ابن عثمين رحمه الله والذي يظهر والله أعلم أن المذهب أقرب للصواب المذهب الحلقة له قطع الصلاة يعني وهو قطع الصلاة لأنه وجد الماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته ولأن خروجه من الصلاة حينئذ لإكمالها لا لإبطالها كما قال بعض العلماء في من شرع في الصلاة وحده ثم حضرت جماعة أخرى فله قطعها, فله قطعها, فله قطعها ليصليها مع الجماعة يعني أنت دخلت بتصلي الظهر لوحدك وفي جماعة سمعتها جنبك وتوصل الدور ممكن تقلب هذه الصلاة اللي هي الفريضة اللي توصلها دي الى نفل مطلق وتسلم منه بسرعة لتدرك الجماعة يبقى هذا لتحصيل كمال في الصلاة اذا القول الراجح لا وزم احمد بول بقطص الشافعي ومالك بقولوا بعدم قطع الصلاة أما أحمد وأبو حنيفة يقولون بقطع الصلاة وهو الراجح هو الأحوط المسألة الثالثة تصح إمامة المتيمم للمتوضى لأنه في بعض المذاهب بتقول لا تصح إمامة المتيمم للايه؟ واحد متيمم ويصلى راح المتوضى قال لك ما ينفعش لكن صحي الجواز فعن عمر بن العاص إيه الدليل بقى عن عمر بن العاص؟ أنه لما بعث في غزوة ذات السلاس قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فاشفقت إن اغتسلت أن أهلك hataya ثم صليت بأصحاب صلاة الصبح فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال يا عمر صليت بأصحابك وأنت جنب فقلت ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيء الحديث أقرره داود الصحابة الألباني وهذا اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الشاهد منه إن عمر بن العاص صلى متأمم وإن نص صلى بالغسل المساله الرابعة اذا صلى راب الوضوء يعني اذا استيقظ من نومه من آخر الوقت هل يتيمم يصلي ام يغتسل ويخر الوقت دي المساله الاخيره دي مساله عنها بقى هو قام قبل الشروق بخمس دقائق لو اغتسل سيصلي بعد الشروق إذا تيمم سيدرك الفجر قبل الايه الشروق المسألة فيها قولان للعلماء. في للعلماء القول الأول أنه يتيمنم ويصلي في الوقت عشان يدرك الوقت وهذا قول مالك والأوزاعي والثوري وابن حزب قالوا يصلي حتى يدرك وقت الصلاة المسألة القول الثاني يغتسل ويصلي ولو بعد خروج الوقت وهو قول جمهور العلماء أبو حنيف والشافع وأحمد وروايا مالك واختارها شيخ الإسلام تيمين والراجح في المسألة والله أعلم هو قول الجمهور أنه يغتسل ويصلي لأن الوقت في حق النائم من حين الاستيقاط انت ما عليك شيء زنب ليس, على... ليس في النوم إيه؟ تفريط أنت خدت بالأسباب ونمت وصبطت لنبه وما أصحدش غير في الوقت ده. خلاص أنت ليس عليك إيه؟ ليس كيس لقول صلى الله عليه وسلم أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى فمن فعل ذلك فليصلى حين ينتبه لها والحديث اخرجه مسلم المسألة الخامسة كيف يصلي فاقد الطهورين يعني افرض واحد محبوس في مكان المكان ده لا في مية ولا في طراب مكان صراميك مأفول عليه فماذا يصنع دسماء صلاة فاقد الطهورين اختلف العناف المسألة على قولين الأول أنه ينتظر حتى يجد الماء أو يقدر على التامم وهذا قول بالك والأوزعي وأبي حنيف وأصحاب الرأي الأدلة النصوص الآمرة بالطهارة منها قوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضع القول الثاني أنه يصلي على حاله وهذا مذب الشفعي واحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمين طب أدلتهم إيه؟ قالوا من الأدلة على جواز ذلك التيسير والاستطاع كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وكقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وكقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمن فأتوا منه ما استطعتم الراجح والله أعلم طبعا في الامتحان المطلوب القول الراجح يعني لم أقول لك إيه حكم صلاة فاقد الطورين هتقولي لعافها قولا أرجحهما الجواز عايز ما تقول لي دي ما فلان دي ما زهب كذا دليلهم كذا خلاص ما جزاك الله خير لكن مش مطلوب أنك تطلب الأقوال كلها الراجح والله أعلم القول الثاني أنه يصلى على حسب حاله ولا يعيد لأنه فعل المقدور عليه ويدل على ذلك حديث عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت يعني القلادة فقدت فأرسل فقدت يعني هلكت يعني فقدت ضاعت منها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 قال ابن قدام رحمه الله ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا أمرهم بإعادة الصلاة فدل على أنها غير واجبه ولأن الطهار شرط فلم تؤخر الصلاة عند عدمها كالسطرة واستقبال القبلة وإذا ثبت هذا فإذا صلى على حسب حاله ثم وجد الماء أو لم يلزمه إعادة الصلاة في إحدى الروايتين آخر مسألة السادسة صفة التيمم واحد أن ينوي لأن التهمهم عبادة والنية محلال القلب اتنين يسمي الله يقول بسم الله تلاتة يضرب يديه بالأرض زي احنا قلنا ينفخ فيهما يوم رافق في الكفية خمسة يمسح بهما وجهه ستة يمسح كفيه ظاهر اليمنى ببطن اليسرى والعكس وهذا الصفة الصحيح في البعض يقدم اليدين لكن الصحيح الوجه الصحيح النوع إيه؟ يمسح الوجه أولا يمسح الوجه لان ترتيب الوجه في الوضوء قبل ترتيب الايه يعني غسل الوجه قبل غسل قبل الـ قبل يا فمسح يديه لكن في روايات في روايات مسح يديه ووجه او وجهه ويديه آفي آفي لا يعني بالواو, بالواو العاطفة فالراجح انه يمسح الوجه ثم اليدين طيب بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله تعالى ايضا من باب التام هنا بالمناسبة وذكر ان مش معنى ان المية اطعى في المسجد ان يجوز ان التيمم على سجاد المسجد واضح يعني بعض الناس دخل الجامع فلا المية اطعى فيوم ضرب على السجاد بتاع الجامعة ومصلي بالتأمم لا يا جوز يطلع يروح بيته يروح بيته او يروح مسجد تاني جنب المسجد او اذا كانت الماء بتتباع في السوبر ماركت اشتري زيت ماء اذا كان يستطيع هيقول لي طب الجامعة تفوت نقولك الجامعة تفوت بس الوقت لن يفوت الوقت متسع واضح فلا يجوز هذا الفعل تكون زكاة المال زكاة المال لمن سماهم الله عز وجل في كتابه في صورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعملين عليهم ونؤلفت قلوبهم وفي الرقاب إلى آخر الآية في الآية رقم رأزونا رقم 60 من صورة التوبة فهل يجوز إخراج الزكاة المال أدوية لا يجوز على رأي جمهور العلماء لا يجوز أبدا إخراج زكاة المال إلا مال عند اضيق الظروف لو ان مثلا الفقير وكلك جدت الدينه ميت جنيه قال لك والله طب اشتري لي بها علاك في الحالة دي يجوز ان انت تشتري له بالزكاء العلاك اما الاصل ان الزكاة ترطى مالا الزكاة ترطى مالا امرأة اخرجت جزء من الزكاة السنوية قبل موعدها باربعة اشهر فهل هذا يجوز نعم يجوز يجوز انها تخرجها في اول السنة يعني افرض واحدة بتخرج زكاة مالها في شهر رمضان وجدت في شهر محرم يعني اللي احنا فيه دي مثلا وكانت فيه بنت فقيرة بتتجهز بيجوزوها واحتاج او رجل فقير يحتاج فيجوز لها ان تخرج جزءا من زكاتها ثم بعد ذلك تنقصه من زكاتها يعني اها بتخرج مثلا الف جنيه في رمضان وطلعت في محرم خمسمائة جنيه تيجي في رمضان تطلع للخمسمائة البقيل وخلاص هل يجوز تغيير النية أثناء الصلاة من فرض إلى نفر؟ المسألة فيها تفصيل يحتاج إلى توسط أكثر لكن نكتفي بهذا حتى فالمسألة تفصل ان شاء الله الدرس, الدرس القادمة في فقه الصلاة بإذن الله نسأل الله أن ينفعنا إياكم بما قلنا وبما سمعنا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن إليه إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته